وَالْقَودُ عَلَ أَكْسَدم فَووم لَا يُقُمِمون إَِّا جَعَن فِي أَعَنَّ قِيم أَْللَ فَهِيهَ إِلًَا أَ القَان وَجعل الن مِ بَين أيديم سَدد وَمِن خلفم سَددَّ خَأَو شيءَنوم فَووم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 إذ أرسلنا إليه موسين فكذبوهما فعززنا به فانفوا فقالوا, فقالوا show on لا يعلم إنا إليكم لنرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذِئِيلَةُ رَجُلٍ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِيَ الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا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 وَرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون فِي لَدْخُلِ الْجَنَّةِ قُلْ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ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 يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 وَآيَةُ اللَومُ الأرْضُ المَتَةُ أَحيينهَا وَأَخَيَنَ مِن ن آحَبَّ فَمِن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 والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار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 1. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 2. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين 3. وإذا قيل َقومَُا بَينَ أَذكُم وَمَا خَلفَكُم لَّكُم تُ حَ وَماَا تَأتهِ من, مِنْ آيَاتِ مِنْ آيَاتِ رّم إِلَّ كَوا عَنهَا مُرِضي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 تَطِيرُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ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 ام و ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه و لهم ما يدعون سلام قولا من الرب الرحيم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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخنا سوف الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وان قران مبين حق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون 7. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 8. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 9. واتخذوا من دون الله لِهُدَى وأننا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يُبْيِقُ كُلَّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ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 شيئا اي يقول لهوكم فقوم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون